طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى هذا شرح لكتاب شرف أصحاب الحديث للإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبا بكر رحمه الله كتاب قيم عظيم يتكلم عن أهل الحديث وشرفهم ومقدارهم وعلمهم ويرد على أهل البدع والاهواء الذين يطعنون ويجحدون هذا العلم وأهله. وتوصلت في المرة الماضية إلى الكلام عند الحديث الثامن. نعم الحديث الثامن في قول المصنف رح المصنف رحمه الله أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر الدلال قال حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي, أو الخلدي قال حدثنا خلف بن عمر العكبري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمة منصورين لا يضرهم من خذ لهم حتى تقوم الساعة وهذا حديث صحيح وله روايات كثيرة هذا حديث صحيح له روايات كثيرة وطرق كثيرة وكلها صحيحة إن شاء الله عز وجل رواها أو روا هذا الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن الجعد والطبراني والألكاء وقال فيه الترمذي حسن صحيح وأيضا عليكم السلام ورحمة الله صحاحه شيخنا الألباني رحمه الله فلا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم حتى تقوم الساعهم على ذلك أو بهذا اللفظ فكثرت ألفاظه وكلها صحيحة إن شاء الله عز وجل كما سيتقدم معنا في الحديث القادم لقوله لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ففي هذه الرواية الأولى قال لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من لا يضرهم من خذ لهم حتى تقوم الساعة وهم الذين يتمسكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ويتمسكون بحبل الله المتين وهو القرآن العظيم فالقرآن والسنة وحي من عند الله عز وجل وهما معا لا يتفرقان ومن أخذ يأخذ بهما والسنة مفسرة للقرآن ومبينة ومفصلة لها والمتمسكون بها أي بالسنة يتمسكون بالقرآن لأنهم تبعا بذلك متابعون فيها للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أصحابه بكل ما يكون فيه خير لهم وحذرهم من كل ما يكون فيه شر لهم فلا زال هؤلاء المتمسكون بمنهجه صلى الله عليه وسلم منصورون ولا يضرهم شيء من الذين يريدون أن يخذلوهم أو يضروهم أو يخالفوهم فهم على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة لا يردعهم أحد أمين لا يردعهم أحد عن الحق ولا يوقفهم أحد فهؤلاء الذين يريدون أن ويقطعوا طريقهم من أهل الأهواء وأهل البذع لا ينتفعون بشيء وما يضرون إلا أنفسهم وقال الإمام أبو بكر أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق البزار قال أخبرنا محمد بن العباس العصمي قال حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس الحروي الحافظ قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال, قال علي بن المديني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن فهذا الإمام علي بن المديني أبو الحسن علي بن المديني الإمام الثقة الثبت إمام العلل كان أعلم أهل الأرض بحديث بالحديث وعلله، وحتى قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: مستصغرت نفسي عند علي مستصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، وقال ابن عيين فيه: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، وقال فيه النسائي. كأن الله خلقه للحديث وتوفي سنة 34 و 200 من الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى فهذا الإمام يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقولهم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم ويذبون عن العلم لأنهم لأنه لولاهم لن تشرت الفوضى ولتكلم أصحاب البدع والأهواء وما ردهم أحد وإنما أهل الحديث خاصة النبي صلى الله عليه وسلم لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الأرجاء والرأي شيئا من السنن فهم بينوا حالهم، وحذروا منهم، وذكروا مخالفاتهم، فأهل الحديث. يحملون هذا العلم، ويذبون عنه، ويدافعون عنه بكل طريق، لأنه دينهم، وظهر بذلك. أهل البدع والأهواء الذين يخالفونهم من الفرق الضالة فاصحاب السنن وأصحاب الحديث الذين يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين يُعنى بهم هذا الحديث وأيضا هذا الحديث لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم قال فيه الإمام أحمد رحمه الله كما سئل عنه قال إن لم يكونوا أهل الحديث فما أدر منهم فعزى فعز هذا الحديث لأهله وهم أهل الحديث نصد الله أن نجعلنا منهم الذابون عن سنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الذين يدافعون ويدعون إلى منهج صحيح معتدل وسط بين المناهج المنحرفة فأهل الحديث بيّنوا لنا السنن ونقلوا إلينا الدين كما سنبين في الأحاديث القادمة فقال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث قال فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصور حراس الدين وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين فهنا يبين أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الطائفة حراس الدين كما قيل بعض القد قال بعض السلف أن الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض والله تبارك وتعالى صرف عنهم كيد المعاندين وذلك لأنهم تمسكوا بالشرع المتين وساروا واقتفوا آثار الصحابة والتابعين ثم قال فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البرار والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى في اقتباس ما شرع الرسول مصطفى لا يعرجون عنه لا يعرجون عنه الى راي ولا هوان قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا او ثبتوا بذلك أصلها فكانوا أحق بها وأهلها، وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب يذب بأصحاب الحديث عنها، والله تبارك وتعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها. إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونه ما دونها يناضلون وقال الله تبارك وتعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فهذا كلام طيب من الإمام أبو بكر رحمه الله يبينوا أنهم لا يتبعون الهوى ولا يتبعون الآراء ولكن قبلوا شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظا ونقلا وهذا الذي كان فيه حفظا للدين بأسانيد ثابتة عن رجال عدول ثقات حفاظ كبار وبينا أن هناك من الملحدين والذين يريدون أن يطعنوا ويشتتوا المسلمين بشرائعهم فالله تبارك وتعالى يذب. بأصحاب الحديث عن شريعته وهم حزب الله المنصورون أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن الأحمد الأهوازي قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا عبدان يعني عبد الله ابن أحمد بن موسى قال حدثنا يزيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث قبله قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله عدوله عليكم السلام ورحمة الله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهذا حديث عظيم من اهل العلم من ضعفه ولكن كثير من اهل العلم بمجموع الطرق صحة حسنه وانا ارى انه حسن ان شاء الله تعالى كما قال كثير من اهل العلم وان كان فيه شهر بن حوشب ونعرف ما يقال في شهر بن حوشب من البعث وايضا العوام ابن حوشب أيضا فيه كلام لكن والله أعلم الرجح أنه حسن حديث حسن وإن لم يكن فهو معناه صحيح وإن لم يكن فإن معناه صحيح بقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدول أي العدول الثقات المعروفون أو المعروفين بسلامة العقيدة والمنهج الصحيح ونعرف العدالة عند أهل الحديث هي ملازمة التقوى والمروءة والبعد عن الفسق وخوارم المروءة فهذا هو العدل فالذي يتصف بهذه الصفة هو الذي يحمل العلم وينقله إلى غيره وهو الذي يجب البحث عنه وأخذ العلم منه وعدم النظر إلى غيره فسلامة العدالة وخوارم المرؤة وما أشبه ذلك فهذا مهم جدا لنا كطلبة علم أن نبحث عن أهل العدالة والتقوى والمروء في أخذ العلم عنه لذلك يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. لماذا يحمله العدول الثقات أصحاب الأخلاق والعقيدة الصحيحة لأنهم ينفون عنه أي عن هذا العلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هناك من يغالي الغالين في دين الله الذين لا يتبعون الشرع ولا يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فيصل بهم الأمر إلى أنهم يغالون والغلو في الدين غير مطلوب ولا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كثيرا فالذي يدفع وينفي هذا التحريف الذي جاء من الغالين هم العدول من أهل العلم لذلك قال ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأهل الذكر هنا هم الذين يحملون هذا العلم ويسألون فيه وهم من أهل الشرف والفضل لذلك الأثر المشهور عن ابن سيرين كما عند الإمام مسلم في صحيحه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إن كان هؤلاء الذين يظهر عليهم العلم وهم متعالمون أو جهلاء أو غير ذلك من الأمور لابد من السؤال عنه ومعرفته وأحواله ومنهجه وعقيدته كل هذا مطلوب لأنه لا بد من الذي يحمل العلم أن يكون عدلا ولقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين أما الذين يحملون العلم وهم ليس عدول فهو لا ينفعهم وإن كانوا يحملونه وهم يعرفون بين أوساطهم بمخالفاتهم ويحذر منهم لأنهم غالوا وخالفوا والعدول هنا تصف أو هذه الصفة لأهل الحديث والأثر، كما عرفناهم المتمسكون بالسنة التي هي مبينة ومفسرة للقرآن، وهو وحي من عند الله عز وجل، فهم ينفون عنه العلم الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فالذي يأخذ هذا العلم لابد أن يكون عدلا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذا الذي حدث في الفرق الضالة الذين منهم من غالا ومنهم من أبطلا ومنهم من جاهل وغير ذلك من الأمور فضلوا وأضلوا وأفسدوا بين المسلمين فكان لهم أهل الحديث والأثر الذين وقفوا لهم بالمرصاد وبينوا ما هم عليه فكانوا هم الفرق الناجي المنصورة يوم القيامة نسأل الله أن نكون منهم آمين قال أبو بكر رحمه الله حدثني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الخزار الخزاز قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان عن رجل ذكره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد بين حلقتين في أحدهما, في أحدهما أحمد بن حنبل وفي الأخرى ابن أبي داود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن يكفر بها هؤلاء وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي داود وأصحابه فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحمد بن حنبل وأصحابه وهذا أثر رواه أبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد وكما قيل أنه صاحب رؤيا يحيى الجلا. قال فيه الخطيب البغدادي وكان من أكابر الناس وأفاضلهم فهو يروي هذه الرؤية التي تبين أن ابن أبي داود كان مخالفا لما كان عليه الإمام أحمد وأصحابه من السنة والعمل عليها فيقول بأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما هو معروف عند أهل السنة والجماعة، الرؤيا إما أن تكون بشرا أو تحذير، ولا يترتب عليه عليها أحكام ولا عمل، وإنما إما للبشرا أو للتحذير من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم. من رآه فقد رآه حقا لأن الشيطان لا يتمثل به فيبين هنا هذا الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد بين حلقتين من الناس مجموعتين من الناس أحدهما أحمد بن حنبل وأصحاب له وفي الأخرى ابن أبي داود وأصحاب له ف. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن يكفر بها هؤلاء وأشار إلى ابن أبي داود وأصحابه أي يعني لو خالف هؤلاء في شيء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحمد بن حنبل وأصحابه دليل على وتأييد وبشرى على أن الإمام أحمد رحمه الله أصحابه على الحق وهذا الذي عليه أهل الحديث والأثر في أنهم يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخافون لو متلائم ويحذرون من كل مبتدع وضال ولا يسكتون عن الباطل فهذا من الدين ثم قال تعليقا بعد ذلك الإمام أبو بكر قد ذكر أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة كتابه المؤلف في تأويل مختلف الحديث ما يتعلق به أهل البذع من الطعن على أصحاب الحديث ثم ذكر من فساد ما تعلق به ما فيه مقنع لمن وفقه الله لرشده ورزقه السداد في قصده وأنا أذكر في كتابي هذا إن شاء الله تعالى ما روا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على التبليغ عنه وفضل النقل لما سمع منه ثم ما روي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين في شرف أصحاب الحديث وفضلهم وعلو مرتبتهم وفضلهم وعلو مرتبتهم ونبلهم ومحاسنهم المذكورة ومعالمهم المأثورة نسأل الله أن ينفعنا بمحبتهم ويحيينا على سنتهم ويميتنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم إنه بنا خبير بصير وهو على كل شيء قدير هذا كان دعاء الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في بياني كلامه الذي سيبدأ فيه كتابه لأن هذا كله كان مقدم لكتابه قدم بها في أنه يبين حال أهل الحديث ويبين حال أهل البدع والفرق بينهما وأن الأولى هو اتباع أهل الحديث والأثر والحث على الاتباع السنن والأولى الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من أهل البدع والأهواء وأهل الباطل فكان كلاما طيبا فيه فوائد وعبر والكتاب كما أسلفت كتاب مسند أي به أسانيد كثيرة وهذا مما كان عليه السلف والخلف في أنهم يصنفون مصنفاتهم مسنداً باخبرنا وحدثنا حتى يكون الأمر يكون الأمر فيه مسلسلا كنت أتكلم وأقول أن هذا الكتاب وغيره من الكتب المصنفة في عصول التدوين كانت مسندة إما بأخبرنا أو حدثنا وأنبأنا أو ما أشبه ذلك من أدواء التحمل المعروفة وهذا كان فيه حفظ للسنة وذلك أيضا كان فيه إثبات لصحة الكتاب ونسبة الكتاب لصاحبه وحتى يعرفوا رجال إسناد الحديث وهذا عمل أهل الحديث فجزأه إلى الجزاء أي هذا الكتاب وجاء بي أو يأتي بخبر أو حديث ويأتي بأسنده أو طرقه فقال باب ما روي عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على التبليغ والحفظ عنه قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا تكذبوا علي وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وهذا الحديث له طرق كثيرة وهو متواتر كما أخبر بذلك غير واحد من أهل الحديث وتواتر عن أكثر من ستين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام أبو بكر يأتي هنا بذكر بعض أسانيده وله ألفاظ كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم حدثوا بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من, من النار وغير ذلك فقال أمام أبو بكر أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبهان قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي قال أنبأنا بن نمير عبد الله فأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل والصيرفي, والصيرفي بنيسابور هذا طريق آخر يعني هو ما وضع ح ولكن يعني يفرد بكل و وأخبرنا التعقيب وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بنيسابور قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب قال حدثنا سهل بن عمار العتكي قال حدثنا محمد بن القاسم يعني الأسد الأسدي وأخبرنا, وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان قال أنباءنا عبد الله بن جعفر بن درستوية درستوية النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال حدثنا حبيب بن الحسن القزاز قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري قال حدثنا قال حدثنا أبو عاصم وأخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الأيادي الأيادي قال إن بقنا بن يوسف ابن خالد العطار قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا حدثنا أخي الحسن بن علي وأخبرنا القاضي أبو أبو العلاء محمد بن علي بن عقوب الواسطي قال أخبرنا أحمد بن جعفر ابن حمدان قال حدثنا بش بشير بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عمر عن أبي إسحاق يعني الفزاري كلهم عن الأوزعي وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل المعدل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد القاري الآدمي قال حدثنا أبو الطباع قال حدثنا محمد بن مصعب فاخبرنا علي بن أبي علي المعدل قال أنبأنا الحسن بن جعفر بن محمد السمسار قال حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا حدثني يحيى بن عبد الله وأخبرني محمد بن علي بن الفتح الحربي الحربي ولفظه الخبر له قال أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرأ قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو خثيمة أبو خيثمى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال وحدثنا الأوزعي وحدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمر وحدثوا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وألفاظهم على المتن سواء وألفاظه على المتن سواء قال أبو بكر هكذا رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن حسان ابن عطية هذه كما قلت رواية أخرجها البخاري والترمذي وأحمد والدارمي وابن عبان وأبو عيّم وعبد الرزاق والطبراني في الصغير والطحاوي في شرح معني في شرح معاني الآثار بهذا اللفظ ثم قال وأخبرنا وأخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشر نيسابوري بالبصرة قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمود بن محمود محمودية العسكري قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري قال حدثنا الفريابي عن ابن عن ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمري بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وإن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وأخ وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن ح بن الحسن بن أحمد الحرشي من يسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقوب الأصم قال أنباءنا الربيع بن سليمان قال أنباءنا الشافعي قال أنباءنا سفين بن محمد بن عمرو عمر بن عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي وهذا بهذا اللفظ رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحميدي وله شاهد من حديث أبي سعيد ورواه أحيث عن أحمد وأن سائف الكبرى وبيعلى وقوله صلى الله عليه وسلم حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج قال الخطاب فيه ليس معناه إباحة الكذب في إخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن عن نقل عنهم الكذب ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ وإلا ما تحقق صحة ذلك بنقل الإسناد وذلك لأنه أمر, أمر أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة ووقوع الفترة بين زمان النبوة وذكر ذلك في عون المعبود فهذه الأسانيد التي ذكرها الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله لهذا الحديث بكل طرقه وغيرها كما قلت رويه أكثر من ستين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث متواتر و يعني أخرج بعض طرقه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته وهذا حديث عظيم يبين الأمر بالبلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سنته وشرعه وهنا أمر في البلاغ وليس على سبيل الاستحسان وإدم أمر على كل مكلف أن يبلغ, يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين ويذب عنه ولكن على علم وعلى بصيرة كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فهذا أمر لابد فيه من العلم ولا يستطيع أحد أن يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعلم وإلا فالجهل أعلى إن لم يتعلم فيصيبه الجهل ويصيبه التعالم ويصيبه الرياء والتسميع وغير ذلك فالأولى أن يتعلم قبل أن يبلغ لأنه يقول على الله ومن قال على الله بغير علم فهذا من أعظم الذنوب فقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية نعم بلغوا عني ولو آية والبلاغ هو الإخبار والتحديث ونشر الأمر ونبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ومن كان بعدهم ممن يتبعونهم أن يبلغوا عنه الدين والسنة، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بهذا. بلغوا عني ولو آية. الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء فيه خير إلا دل الأمة عليه. وما من شيء فيه شر إلا حذرها منه فهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يفهمون منه ويتعلمون منه ثم ينقلون هذا الدين لمن بعدهم من أتباعهم لذلك فضلوا عن على غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فكانت فيهم الخيرية لأنهم يبلغون ما يأخذونه من النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك القصة المشهورة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحبه فكانوا ينزلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم ينزل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ منه العلم ويعود إلى صاحبه فيخبره بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ثم في اليوم الذي يليه ينزل الآخر فيفعل كما فعل الأول فهذا بلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى باقي البلاد وإلى القرى كما بعث معاذ إلى اليمن قال يا معاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب فاجعل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث فهذا بلاغ والرسائل والدعوات وغير ذلك كل ما يفعله الصحابة ومن بعدهم فهذا بلاغ وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذه الشريعة أن هناك رجال وهذه خصيصة بأهل الحديث والأثر الذين ينقلون نصوصا ثابتة صحيحة بحرفها وبلفظها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون بها وينشرونها ويبينونها فهم أهل البلاغ فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا البلاغ لدينه دين الإسلام ولو آية الشخص لا يستصغر أنه يدعو إلى دين الله عز وجل ولو آية لو أنك تقرأ آية أو تفسرها عزوك لشيخ لك فيها هذا بلاغ المهم أن يكون هذا التفسير أو هذا الكلام في الدعوة أو في هذه الآية على خلاف أو بدون علم أو غير ذلك فالبلاغ شرف ومسؤولية لأنه قول على الله تبارك وتعالى ونشر لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهم يبلغون عنه الشخص عندما يسمع محاضرة من شيخ واستطاع ان يفهم منها امرا وينقله او يطبقه فهذا بلاغ وكما دل بذلك الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخوك بوجه طليق هذه دعوة وهذا بلاغ السمت الصالح والهدي الحسن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعثني أتمم صالح الأخلاق فالبلاغ ليس فقط باعتلاء المنابر والدعوة في المساجد وإنما بكل صفة وبكل هيئة وبكل طريقة ومن وسائل التي تؤدي إلى البلاغ الكتابة الدعوة بالقلم الدعوة باللسان الدعوة بالفعل الدعوة بالهيئة والمظهر الدعوة بالتمسم في وجه أخيك الدعوة في معاملة الناس هذا بلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يحبب الناس في خلق الإسلام وخلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليكم السلام ورحمة الله فالبلاغ واجب على كل من علم حقوقه وواجباته, وواجباته ومن الله عليه بنصيب من العلم فمن من الله عليه بمعرفة الصلاة وأركانها وشروطها وسننها فلا يبخل على غيره بذعوته إليه وبلاغه بهذه الأمور فهذا بلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان حتما عليك أن تنصح لغيرك إذا رأيته يخالف في شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة عامة وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله هذا بلاغ بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وفي بعض الروايات وحدثوا عني والكلام في التحديث عن بني إسرائيل كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن ثلاثة لا أصل لها ثلاثة لا أصل لها التفسير والمغازي والسير تفسير والمغازي والسير لأن أكثرها أو فيها إسرائيليات وهذه الإسرائيليات كما بين بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدور على ثلاثة أمور منها ما هو يقبل إذا كان له شاهد أو كان له ما يؤيده من الأدلة الصحيحة ومنها ما يرد مطلقا وهذا يكون بمخالفته لأمور الشريعة ومنها ما يؤخذ بدون تصديق ولا تكذب. يمر هكذا بدون أن نصدق وبدون أن نكذب هذا حال الإسرائيليات فالقوله وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج أن كثير من كتب التفسير والمغازي والسير يكون فيها إسرائيليات بأسانيد وهذه الأسانيد، كما نعرف، أسانيد بني إسرائيل، وما يكون فيها من كلام، كما بينت يدور على هذه الأمور الثلاثة، والمراد هنا من حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج من الأمور التي هي موافقة للشرع ربما كان هناك أمر وافق فيه الشرع فهذا يكون مقبولا أما غير ذلك فلا وعندما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا تحذير على الذين يكذبون, يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم كفرقة, كفرقة الكرامية الذين يقولون نحن نكذب للرسول ولا نكذب عليه فكان عذرا أقبح من ذم. وشدد على ما أذكر إمام الحرمين الجويني على من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأنه يكفر بأنه يكفر وإمام الجويني كان أشعريا ولكن مذهب أهل السنة والجماعة هو أنه في مشيئة الله إذا مات فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهذا ما رجحه الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، شرح مقدمة مسلم لهذا الحديث، فالذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخترع حديث أو يضع له إسناد لشهرته أو انتصار مذهبه أو لعرض من الدنيا أو غير ذلك، فكل هذا يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذموم. فهو مذموم والأحاديث الصحيحة كثيرة وتغنين عن غيرها من الأمور فعلى المسلمين أن يتخذوا هذه الأحاديث الصحيحة ويعملون بها ولا وليس هناك حاجة الكذب للكذب له أو عليه حتى شدد بعضهم في الأمر في قوله من كذب علي متعمدا وقال الذي يلحن في الحديث فهو يكذب على النبي لأنه تكلم بغير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به أي اختلف في الفوض الحديث مثلا أو في كسر أو ضم أو ما أشبه ذلك فهو بذلك يدخل في هذا الحديث وإن كان بعض أكثرهم لا يجعل ذلك داخلا لكن نرى من أهل العلم أنهم يتشددون في هذه المسألة والانقياد للنصوص والانقياد للنصوص، فالذي يريد أن يسلم يسير على وفق الشرع لذلك كان اهل الحديث والاثر الذين ينفون عن هذا الامر الغالين وانتحال المبطلين وتأويلاتهم ويبينوا الصحيح من الضعيف ويرد على أهل البدع والأهواء ويرد على الكذابين والوضعين فكان لهم الشرف لذلك كما ذكرت في أول الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم حتى تقوم الساعهم على ذلك وهم أهل الحديث الفرقة, الفرقة ناجية المنصورة يوم القيامة إن شاء الله تعالى نسأل الله أن نكون منهم إن شاء الله تعالى نكمل في المرة القادمة بارك الله فيكم نفع بكم نسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح ونرزخنا السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أهل الحديث وخاصة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويوفقنا لمرضاته والذب عن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه آمين نفع الله بكم جميعا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته